من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركاته علينا امين كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب الاستقامة هو قضيب ملكك طوبى للذي يتفهم في أمر المسكين والفقير في اليوم السوء ينجيه الرب الليل يا اللهم طرأف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل من بشاره الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين وكانما انسان مسافر دعا عبيده وسلمهم امواله فاعطى واحدا خمس وزنات واخر وزنتين واخر وزنه كل واحد على قدر طاقته وصافر للوقت فمضى الذي أخذ الخمس وزنات وطاجرا بها فربح خمس وزنات أخر وهكذا الذي أخذ الوزنتين ربح أيضا وزنتين اخريين وَأَمَّا الَّذِي أَخَذَ الْوَزْنَةَ فَمَضَى وَحَفَرَ فِي الْأَرْضِ وَأَخْفَ فِدَّةَ سَيِّدِهِ وَبَعْدَ زَمَانٍ طَوِيلٍ أَتَى سَيِّدُ أُولَئِكَ الْعَبِيدِ وَحَاسَبَهُمْ فَجَاءَ الَّذِي أَخَذَ الْخَمْسَ وَزَنَاتٍ وَقَدَّمَ خَمْسَ وَزَنَاتٍ أُخَرْ قَائِلًا يا seyidu خمس وزنات سلمتني هو زى خمس وزنات أخر ربحتها فوقها فقال له سيده نعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير ادخل الى فرح سيدك ثم جاء الذي اخذ الوزنتين وقال يا سيدي وزنتين سلمتني هو ذا وزنتان اخريان ربحتهما فوقهما قال له سيده نعم من العبد الصالح الامين كنت امينا في القليل فأقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك ثم جاء أيضا الذي أخذ الوزنة الواحدة وقال يا سيد عرفت أنك إنسان قاص تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر. فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض هو زال زلك فأجاب سيده وقال له أيها العبد الشرير والكسلان عرفت أني أحسد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبزر فكان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفه فعند مجيئي كنت اخذ الذي لي معاربا فخذوا منه الوزنتا واعطوها للذي له العشر وزنات لأن كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه والعبد البطل اطرحوه إلى الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأثناء ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويكتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجدائي فيقيم الخراف عن يمينه، والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه، تعالوا يا مبارك أبي، رسوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني كنت غريبا فآويتمون عريانا فكسوتموني مريدا فزرتموني محبوسا فأتيتم إليا فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب مت رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك ومتى رأيناك غريبا فآويناك أو عريانا فكسوناك ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك فيغيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم ثم يقول أيضا للذين عن اليساري اذهبوا عني ملاعين إلى النار الأبدية المعدى لإبليس وملائكاته لأني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسكوني كنت غريبا فلم تأوني عريانا فلم تكسوني ومحبوسا فلم تزوروني حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين يا رب مترأينك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك فيجيبهم قائلا الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوا باحد هؤلاء الاصاغر فبي لم تفعلوا فيمضي هؤلاء الى عذاب ابدي والابرار الى حياه ابديه ولما اكمل يسوع هذه الاقوال كلها قال لتلاميذه تعلمون انه بعد يومين يكون الفصح وابن الانسان يسلم ليصلاب والمجد لله هدايما